اللهم اغفر لنا بنور فهمي و ا خ ر ن ا من ظلمات وهمي و ز د ن ا ه والى ت ع ل م والتعليم و ا ل ا ا د ه و ا ل ك ا ز الحث على ا ل ش ي ر والحساب لا اله ل وقدمنا المحاضره السابقه الكلام على العله وتعرفنا أن ان العله م ا ب ك م ش هي المصطفى ذ ي جعل ل ا ة ا ل م ع المعاطفه أ ص ح ن المرد ل ي للحكم ا الشرعيه بمعنى إنه علامة أنه جسدين ثم تحدثنا بعد ذلك أن ان ل حكم الاصل ع ي ل أ مدرجا عن كونه نصر ث اصلا ب ت ا ل ل علي ص فهذا ثابت, بماذا؟ ثابت في ا ل ع ل ة ثم عرفنا بعض أ ن و ا ع ا ل ع ل ة وقلنا أ ن ا ل ع ل ة قد تدفع تصمع وقد تكون ن ا ف ه العلم ل في هذه ا ل م ح ا ض ر ة سوف نتطرق إ ل ى بعض انواع العلم الشرعيه انواع العلم التي عدلت فيها ا ل أ ح ز ا ب تمام نتعرف على بعض الناس امام انواع العلم التي عدلت فيها الاحزاب سوف نتعرف سوف نتعرف إ ن شاء الله تعالى على بعض انواع العلم ل ن ت ك و ر ف ان العله قد تكون وصفا ً ل غ و ي ا ً وعرفيا ً وحكما ً شرعيا ً ق د تكون وصفا ً مركبا ً ثم نتعرف على بعض شروط العله و أ ن من شروط العله أ ن تشتمل العله على إ ك م ه كل عله لا بد أ ن تشتمل على إ ك م ه ما هي ت ل ك م ه س م ح م ي ش و ظ ي ف ة الحكمه ة ذ هالي تبعث ا ل م ك ل ف ة على الامتثال وتصبح شاهدا ل أ ن يناقض حكمه بالعله دي ماذا م قلت نحن اليوم نتعرف على خمس و س ب ق <تصفيق> ع ر ف ن ا على ثلاث بل سيب معنا ثم ثلاثه لما ياتي معنا وصل نحن نتحدث عنه ش ا ا ل طيب و كسروا ف ي م ك قرن س م ن تقول العلتره ما ت ا ف 「おはようございます」 よく聞いてください。 بجواز بينه أ م أ م ر ا ح ف ي ك ي ا ت ك ت أ ن ي حياه الشعر بذمته ب ا ل ت ل ا ك ي وحله ب ا ل ن ك ا ه كاليالي وكيلا لا تكون هضما ل أ ن شعر ا ل ح ف ظ ان يكون محدودا لا اله ورد ب أ ن ا ل إ ل ه بمعنى ا ل م ؤ ر ف ي ن ولا يمتنع ان يعرف なんで a ょうか。 بانتفاء جزء منه تمت اللي ف... اللي اللي في الليته فانتفاء آ خ ر ي ج ز م تحصيل الحاسد ل أ ن انتفاء الجزء إ ل ا لعدم الاليته قلنا إ ن م ا ي ؤ ت ي إ ل ى ذلك في إ ل ا ل العقليه ذا ل م ؤ ر ف ا ت وكل من الانتفاءات هنا مؤرف لعدم الاليته ولست خالتا في الدماء المؤرفات على شيء واحد وكلا يكون إ ل ا ذات ما لم يزل على فوسه اجزاء قال الشيخ رحمه الله تعالى عليها عليكم وعلي سائر الشريفين ا ً ح ق ق ي وعليكم ت ق و ل ل ا ة وصفاً ح ق ق عرف الوصف الحقيقي قال هو ما يتعقل في نفسه من غير توقف على شيء آ خ ر هذا نصربي وصف حقيقي مثل تعريف الربا ب أ ن ه عله الربا الطعام مثل أ ن نقول أ ن الامر حرام ل أ ن ه ا خط ا ل أ ن ه ا خط مثل ا ل ت ع ر ي ف بالمحل ただ、お掃除をしていきた وهو ما يتعقل في نفسه من غير توقف على عرض أ و غير من غ ي ر أن ي ض مثل النور وغير ا ل ع ف ك ثم ذكرنا ان حيث كانت ا ل ع ل ة وصفا حقيقيا فانه لو ا ل ح ق ي ق ه يرجع إ ل ى ا ل ح ق ي ق ة أ و ا ل ح ق ي ق ة ا ل م ا ل ي ة ا ل ح ق ي ق ة دائما ً نقولكم ليش ا ل م ا ه ي ة تمام وصف حقيقي أ ن يرجع إ ل ى ا ل م ا ه ي ة ا ل ش ر ط فيه شرطين الشرط ا ل أ و ل ي كونه ظاهر والشرط الثاني ي كونه منضبط أ م ا كونه ظاهر خرج ا ل ظ ا ه ر ا ل ب ا ق ن الخفي تمام ث ل الغضب مثل الرضا تمام الثاني يكون منضبط خرج منضبط المضطرب من من تمام اذن شرطين في الوصف الحقيقي لان ا ل ع ل ة تكون وصف حقيقيه لكن لا بد أ ن يكون ظاهر و أ ن يكون عشقا مضبوطا مثل قال ت ع ا ل ن ا م ث ل إ ي ش كالطعن في الربويات هذا ا ل ط ع ف تمام ا ل ع ل ة في الربويات هي ا ل ط ع م ي ة ا ل ط ع م ي ة ه ي وصف يعود الى ا ل ذ ا ت لا يعود إ ل ى العقل تمام, تمام. ただ、私は思っていただければと思いまい